Bıdızın ﷻ, ﷺ ve alamin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 بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذين نزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا في لَّهُ مَا كل شيء وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقالوا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفعوا افتراه وعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اتَّتَبَغَا فَيَتُمْنَا عَلَيْهِ بُقْعَةً وَأَصِيْنًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرُّ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِئِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا وَحِيْمًا mà ni đâuu quá lo em siphi anh x đầu là ai đây đầu là mua ai đây mà qua vớiũ đang tí ông yêu có đây càngu مِنْهَا فَقَالَ الْقَادِمُونَ إِذَا تَتَبِعُونَ إِلَّا هُجُومًا مَسْمُوعًا وَبَكِيفَ فَضْلُ الْبَاضِعِ وَبَكِيفَ ضَرْبُهُنَّ كَالْأَمْثَالِ فَلَا يَسْنُطِي عُنَاهُ فَلَا يَسْنُطِي سَبِيلًا تابعوا كالذي يشاء جعل لك جنات تبعوا كالذي يشاء جعل لك خيام يا جن جنات كواي ميا جنات تجري ميا تحتي كالأنهار ويا بل كذب بساع واعتذنا للظالمين وكذ واعتذنا لما كذب بساع تسعير إذا أتمنى مكان بعيد سمعونا تغي تغيض وإذا أطلق من مكان ضيق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 لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على أمك عدم مسونا وَيَوْمَ, يعب ويوم وما يَعْبُدُونَ مِنْ أَدْنِ الَّذِينَ فَيَقُونُ أَقَاتُمْ أَضْلَلْتُمْ فَيَقُونُ أَقَاتُمْ أَضْلَلْتُمْ أَيْبَادِيْعَوْنَ إِذْ أَمُمُ الظَّالِمُونَ السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَغْبَى بِكَ لَا يَعْضُرُونَ أَن نَّتَّخِذَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ مَن تَعْتَدُونَ وَآبَأُمَّنْ أَتَانَا وَكَانُوا فقد كنتموا بما تقولون وفلا تستطيعون الصوم فلا تستطيعون الصوم ولا نصام يظلم وما يظلمكم ذقه عذاب كبير وما أرسله وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا, بعض وجعلنا بَعْضَكُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ تَسَاوًا وَاخْتِلَافًا وَكَانَ عَمَّا كَانُوا يُصِيرُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَدَادٌ لَوْلَا عَلَيْنَا أو نربنا لقد فِي لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا ثوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا مشرى يومئذ للمجعهين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عاما جاء الله مباا اا تاسوا اصحاب الجنه يومئذ الخيوم مستقر واحسن مثوى ويا يوم السماء الظالم على يديه يقول يا ليتني انتخذت مع رسولي سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ لالا خذيلا لقد, لقد أضلني عن الذكر معنى إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يومئذ بان قوم اتخذوا من القران مهجورا ما كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفاف ربك ماضي او نصيره وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لو لا انزل علينا القران جنتا واحده Kadani kalinur sabit sabiğifwa ada kawantan nam tahtina. Walayatuna kabil maselin illa jinda kabil hakki wa ahsenatasiyo. Alladin yashron ada ujugin ibillajanan. Una ikashom makana u وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ فَقُلْنَا ذَهَبْ بِهَٰذَا الْكِتَابِ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَأَرْسِلْ مَعَهُ مُوسَىٰ وَأَخَاهُ بَيَانًا لَّهُمَا ۖ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَىٰ بِالْفُرْقَانِ لِّلْمَلَٰكِينَ وَبِأُمِّهِ وَبِإِسْمَاعِيلَ وَبِإِسْحَاقَ وَبِجَعْفَرِينَ وَبِذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ كُلًّا وَعَدْنَا وعادنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وتمدوا وعادوا وتمدوا وأصحاب الرسول لا بين ذلك كذبوا وكل ضم نارٍ ألمثاث وكل أن تنبرنا تتميرا ولقل أتوا على الَّتِي التي أمدعت مطر السوء أفلم يكونوا لَا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رعوا وعر كي يتخذوا لك إلا مزعا الذي بعث من اتخذ إلهه نواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم يحسب أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الَّمْ تَرَى إِلَٰهًا كَيْفَ كَإِفَامَن ضَبَّ إِلَّا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَنَا سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلَ الشَّمْسَ لَنِيراً ذَاتِي رِنَاء ثُمَّ قَضَيْنَاهَا إِلَيْنَا قَضِيّاً وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلَ نغان شعرا وهو الذي اوصل يا ابو بين يدي رحمتي واعذن من السماء اغا للحياه بغبل دتمت تو رزقهم مما خلقنا الانعام وانا سيكاني وَلَقَدْ صرفناه بينهم يذكروا فأباء أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تضع الكافرين وجاكدهم به وَهُوَ الذي مَا وَجَّهَ الْبَحْرَينِ هَذَا عِبْدٌ وَهَذَا بِالْحُنُوْجَاتِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَعْضَ خُوْضٍ حِجَرٌ مَحْجُرٌ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَ لَهُنَّ سَكْرَ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ وَيَعْبُدُنَّ مِنْ يَدٍ اللَّهِ مَا لَا يَعْفَعُمْ وَلَا يَضُرُّمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَدَاوَةً بِيَدٍ ضَعِيفَةٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَبِيًّا قُلْ مَا سَأَلُ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسمح بعمده وكفى به بدنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سدة أيام ثم استوى على وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَعَادَ سَبَّحَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ فِيمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض مرنا وإذا خاطبهم الجاهنون قالوا سلاما والذين يبيتون جرم بهم سجدا وقياما والذين يقولون وهم نصف عنا عذاب إن وما ان نسات مستقرا ومظلما والنبي اذا لم يشركوا ونم يموتوا وان لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون <تصفيق> النفس في حرام الله إلا بالحق إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مغالا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّآتِهِمْ أَحْسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَآمَنَ ومن تاب وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ متابا الذين لا يشهدون الزمان إذا مروا باللغو مروا كراما، والذين والذين إذا ذكروا بأيات ربهم لم يخبروا عليهم صموع ميانا، والذين يقومون من أهل من أسوأ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُؤْتَفِكَ لِلْمُؤْتَفِينَ إِمَامًا إِذَا قُتِلْتُمْ فِي غَافَةٍ مِمَّنْ صَبَرُوا وَيُنَادُونَ فِي آيَةِ التَّحِيَّاتِ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قيمهم بي لو لا دعاء انما يرون بكم قم بي لو فقد كذبتم فسوف يقولون زمان قول الله اول بالله من الشيطان غني بسم الله الرحمن الرحيم. سي... مي... تلك آيات الكتاب المين لعلك باخر النفس كألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فضلت أعناق خاضعين وما يأتيهم يا ذكر منه رحمن محدث إلا كانوا عنه معذين فقد كذبوا فسيأتيه الأباء ما كانوا به يستمزعون أولم يعوا إلى الأرض كم آبتنا فيها من إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال, قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا فأرسل إلى فارون ولهم علي ذاب الله فأخاف أن يقتلون قال كنا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فأقولا إنا رسول رب أن أرسل معنا بني قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من نوهك سئين وفعلت فعلتك التي فعلت من الكافرين قال فعلتنا إذا وأنا من الله ففرحتُ ففرحتُ رِيَاءَكُمْ لَمَّا خِصْتُكُمْ فَوَمَنِّيَ رَبِّ حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ أَتَمُّنُهَا عَلَيَّ أَنْ أَنْبَتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرعُونَ وَمَا رَمَضُ الْعَالَمِينَ قَالَ وَرَمَضُ الْمَشْرِقِ وَالْمَوْهِمِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 جعلنك من المصلين قالوا شيء مبين قال فات به يا قات من الصادقين من الصادقين فألقوا عصام فإذا هي ثعبان مبين ونسع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إننا لا لساحر عظيم يحيد أن يخرجكم من أرضكم فماذا Yüredu ay yok ki جتمعون لعلنا نتبع السعرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السعرة قالوا لفرعون أئنا لأدر إذا كنا نحن الغالبين قال نعم وإن إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ماءات ملكون فألقوا حبانهم وعسيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الظالمون موسى فألقوا موسى أصاب فإذا يتلقف ما يأفكون فألقي السعر ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاهون قال آماتم له قبل أن صحوا فاصوفوا تعلمون أو قطعا أيلكم وأرجلكم من خلال ثم لا أصلبان ولا أصلبان لكم أجمعين حنونا معي من إنا نطمع أن يغفع لنا رمنا خطايانا أن كنا أولا الأمنين وأوحينا إلى موسى أن أسلم عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في إنما أولئك إن شرمت قلوبهم وإنما ناداهن دون وإنما جميعهم حاضرون فأخرجناهم فأخذنا فأخرجناهم من جنات وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ إِنْ كَذَلِكَ وَأَلْثَامَ بَنِي إِسْحَاقَ بَنِي إِسْهَائِل فَمَا تَوَلَّى جَمْعَ لِقَاءِ أَصْحَابِ لُسَانٍ إِنَّا لَمُدْعُوُّونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ عمبي فأوحينا إلى موسى أن يطلق بعصاك البحر فنفلقك فكان كل فغطيرا فالطود العظيم وأزفنا ثم الآخرين وعجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له والعزيز رحيم واتلوا عليه النبأ إبراهيم إذ قال لقومه إذ قال لأبيه وقومه ما قالوا دعووا أصناما فنظنواها عاكفين قال إن الله يسمعونكم إذا دعون أو يرفعونكم أو يظهرون قالوا بلوجدنا آباء لا كذاب كي يفعلون قال أفرايتون كنتم تعبدون أنتم وأبائكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يغدين والذي يطعمني ويصقين فإذا مرد فهو يشير والذي يميتني ثم يحيلين والذي أطمع عن يغفرني خطيئة يوم الدين حبك بني حكما وألحقني وَأَلْحِقْنِي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورث بجنة النعيم وغفر بأبي إنه كان من وَنَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَعْفُونَ عَلَمَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ, الله بِقَلْبٍ سَلِيم وَأُنزِلَ فَاتِلَنَ نَتَرِ فَأُغْنِزَ الجحيم الْحَيَاةُ الْغَاوِيَةُ وَقِيلَ لَهُمْ أَيَّ هَوَى قُمْ تَعْبُدُونَ فكبكبوا فيها هم والغامون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصونة الله إلا كنا لفي الظلال مبين إذ نسويكم وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من سامع ولا صديق حميد فلو وما كان اكثر المؤمنين وان <Sessizị> الَّذِينَ آمَنُوا فِي عَدْنٍ الْعُظْمَىٰ مِنْ بَعْدِ وَنَبِيٍّ سَيَرَوْنَ فِي بضْعِ سِنِينَ إِنَّ اللَّهَ لَأَقَوُّ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ الَّذِي يُرِيدُ مَنْ وَعَدَ اللَّهُ إِنَّا يُخِيفُ اللَّهُ عَدَنًا وَنَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ نَيَّامُونَ يَعْلَمُنَا ضَيْعُهُمْ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ النَّيَاتِ وهم, وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ لَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل المسمى وإنك تؤمن الناس بنقائِم بِمَلَكَفِهُنَّ أَوَلَمْ يَسِيُّ فِي الْأَوَّلِ فَيَأْوُو كَيْفَ كَانَ قِبَطُ اللَّهِ نَمِلَ قَبْلِهِ كانوا أشد من قوته وأثاروا الأرض أمامه أكثر مما أمامه وجعلت مصر بالبينات. ما كان الله يظلمكم يظلمكم ولكن كانوا آفوسهم يظلمون ثم كان قمة الذين أساءوا أَعَدَّ بِأَيَّاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِعَيْنَيْنِ سَلِيَمٌْ اللَّهُ يَبْلُغُ الْخَوْفَ تُمْا يَعِدُهُ تُمْا إلَيْهِ تُجْعَلُونَ وَيَوْمَ تقوم الساعة يبرس المجهبون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي عُوضَةٍ يُحْبَرُونَ وأما الذين, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءٍ آخِرَةٍ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ فَسُمْحَانَ عَيْنًا تَصُونُ وَعَيْنًا تَصْبِحُ وَلَمْ يَحْمَدْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَيْنًا تُظْهِرُ يُقْهِضُ الْمَيِّتَ يُقْهِضُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُقْهِضُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْعِظَامَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ من آياته أن خلق لكم بيعطوا بها ثم إذا آتوا بشرات تشعرون ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختداف ألسنتكم وألوالكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومتغرون من فضلك إن في ذلك آيات لقوم يسمعون ومن آياته يُريمُ البَغْوَكَ فَهُمْ وَتَمَعُو وينزل, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ ما يُحِيِّمُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْنَعُونَ ومن آياته آتقوا ما السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعاة من الأرض إذا آتم تخرجون ونهو من في السماوات والأرض كل له وقالتون وهو الذي ما يعيده وهو أخوان عليه وله المثل الآلا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وغم لكم مثلا من أنفسكم لكم مما ملكت في شوكا في ما وزقناكم فلا تُمْفِعِ السَّاعَةُ الخَافُونَ كَخِفَاتِكُمْ نَفْسَكُمْ كَذَلِكَ نُفسِ النَّعَيَاتِ الْقَوْمِ يَعْطِونَ وَلِالتَّبَاعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ بِغَيْرِ علم ما يهدي من أضل الله ولا منهم من ناسين. فاقم وجهك للدين حنيفا فضاعت الله التي فض عن الناس عليها. لا تغدى لخلق الله. هذا الدين قيم ولكن الناس لا يعلمون. لِيَبِنَ إِلَيْهِ وَتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الذين فَخَرُوا بِأَعْمَالِهِمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ دَعَوْا رَبَّهُمْ إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشربون ليكفروا بما آتيناهم فتمدعوا فسوف تعلمون أما وازلنا عليهم سمعنا فهو يتكلم بما كانوا به يشربون وإذا أدقنا ناس فرحوا بها ايات نصبهم سيئه بما قدم بما قدمت ايديهم اذا هم ينقطون او لم يروا ان الله يبسط رزمي يشاء يقضي ان في ذلك لايات لقوم فآت ذا القرمى حقا والمسكين وابنى السدين ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك المفلحون وما آتيتم بغم اليوم وفي أموال الناس ولا يغموا عياد الله وما مَن ذا جاءت تريدون وجه الله فأونائك ور المضيعون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ألم عاشوا كاياكم من يفحل من من ما يفعلون ذلك بيا بيا ذلك شيء سبحان الله عما يشربون محرر الفساد في البحر والبحر بما كسمت أهل الناس وذقه بعض الذي عملوا. يودي قوم بعض الذين عملوا لعلكم يرجعون والسيء في الأرض فاضر كيف كان عقمة الذين يأقمن كان أكثرهم مشركين كان أكثرهم مشركين كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين فاقم وجهك من قبل أن يأتي يوم لا مرن له من الله يومئذ يصدعون من كفاف عليه نفره ومن أمن صالحا فلأنفسهم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضلك إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن أي يوصل الرياح فتنفير سحابه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفار فتى الأوقف فتى الودق يخرج من خياله فإذا أصاب مني من يشاء من عباده إذا نصب شيوخ وإن كانوا من قبل أي ينزل, ينزل عليهم من قبله فَادْعُ إِلَى أَسْرَاحِ رَحْمَةِ اللَّهِ فَادْعُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يَحِلُّ عَمَّا مَوْتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمُحِلَّ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِلَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَأَصْفَرَّتْ مُصْطَرًّا لَظَنُّوا وَمَا أَتَمَّغِى لَيْلَهُ مِعَاضَلاتِهِ آل إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُوَ مُسْلِمُونَ الله الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ثُمَّ واجعل من بعد ضعف قوة ثم واجعل من بعد ضعف من بعد قوة ضعفا شيبا يطلب ما يشيى هو العليم القدير وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذَ يُقَصِّمُ الْمُجْرِمُونَ مَالَ بِسْمُ رَيْحَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ الَّقَدْ نَبِيْسُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الَّقَدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إليه أنا يوم البسي ولكن نكون قادم ولكن نكون قادم تعلم في يوم هذيلا فعلى الذين قاموا وصلوا ولا فنضعه الناس في هذا القرآن بما كنّي متساوين. ولئن جئتموا بآية ليقولن يا ويلنا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطنون كذلك يطبع الله على قروب الذين لا يعلمون فاصبح إن وعد الله حق ولا كالذين لا يوقعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ثَلَ الْ مُحْسِنِينَ الَّذِينَ ويدون يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ هُمْ مُهْتَدُونَ يَوْمَ سَمَاءَ يَسْتَطِيلُ الْأَوَّلَ حَدِيثُهُ ذِلَّانْ يُذِلُّ الذُّلَّ يُذِلُّ الْعَالَمَ سَبِيلَنَا إذا تثنى عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقع فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا من الصالحات لهم جنات نائ خالدين فينا أبدا وعدا خالدين فينا وعدا الله الحقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد أنترونها وألقوا في الأرض الواسعا ve batla ولقد آتينا نقمان الحكمة أن يشعر لله ومن يشعر فإنما يشعر نفسه ومن كفع فإن الله ولي الحبيد وإذ قال نقمان لبني يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه فوالديه احسانا حملته و انا على عاتق وهو في صغره في عامين اشكر لي و وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَا تُشْرِكَ بِمَا نَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَطِعْهُمَا وَصَاحِبَ اللَّهَ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّمِعَ سَبِيلَ مَنْ أَلَابَ إِلَيْهُ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَوْنَمِّئُقُونَ بِمَا كُرَاتٌ تَعْمَلُونَ يَا بُلَيَّ إِنَّا قال عمة من خودا فتكوى في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي من الله إن الله لطيف خبيح يا قني أقم الصلاة وأمه بالمعروف ونعني الواكر واصبر واصبر على ما أصابك إن مالك لمن عزم وَلَا ولا تصحر حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وَقَصَدَ فِي وَقَصَدَ فِي مَشْيَكَ وَالْقُدَمَ صَوْتِكَ إن إِنَّكَ أَسْمُ أَصْوَاتِنَا صَوْتُ الْحَمِيدِ إن إِنَّكَ أَسْمُ أَصْوَاتِنَا صَوْتُ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سَمِعَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمًا ضَارِعْتًا وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْحِ عِلْمٍ بِغَيْحِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا هِتَامٍ مُنِيرٍ وإذا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّمِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءً أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانِ يَدَوُهُمْ لِلَى عَذَبِ السَّعِيمِ مَن قَفَسَ وَالَّذِي قَدَّفَ وَالَّذِي أَقْوَجَ الْمَرْعَا فَجَعَلَهُ غُثَاءً اللَّهُ سَنُكْفِرُ مُكَفَرَةً سَإِنَّمَا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُلْهِ السَّيْقَ إِنْ يُصَادِقِ الْإِنْ سيلدك عمي يخشى ويتجنبها الأشعى الذي يصنى النار الكمراء ثم لا يموت فيها ونا يحيا وذا أفلح ما تزكى وذكر أسبرا به فصلنا بل تؤثرون الحياة الدنيا. yun ya ayyuhal kafir la a'khudhu ma ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أهدنا في من وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت وباركننا فيما عطيت وإن أصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يدل من وانيت تباوت عمنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن ضاعتك ما تملغنا به جنتك ومن اليقين ما تقول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمعنا وأبصارنا وقواتنا أمدا ما أبقيتنا واجعله واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر مننا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعلنا نتباهنا ولا, ولا برحمتك يا أرحم الروح اللهم اصحح لنا دنياك واصحح ديننا الذي وعصمت امرنا واصحح لنا دنيانا الذي فيك معاشنا واصحح لنا حياتنا الذي فيها معادنا واجعل للحياه زياده لنا في كل خير والموت خاتمه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين إننا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنى من كل بئر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم رحمتك نرجو فلا تكن لنا فلا تكن ولا تكلنا لأنفسنا طرف تعين وأصح لنا شأننا قلنا لا إله إلا ما أت اللهم بعنك الضيب وقدرتك على الخلج أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا مهما إنا نسألك عيشة مديا وميتة سويا ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك نواصينا عبيدك مرض فينا حكمك عدل فينا قضاءك لن نسألك بكل اسمك هو سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلطك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أتجعل القرآن العظيم رميع قلوبنا ونور صدورنا وجنى أحزاننا وذهاب نومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ما لنا نسالك, في... ما نسألك في الغيب والشهاده ونسالك قسطا في الفقر والغنى ونسالك العيم لا يا فضل وقوره لا تنقطع ونسالك رب ما قدى ونسالك النعمت العيش بعد الموت ونسالك لذت النظر الى الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرك ولا فتنة مبنك اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا مناة مهتنين غير ضراء مبنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك أن ما ما سألك من عبادتك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما من عبادتك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون قموا في رناذ بنا قلنا تقوم ديقوا وجنا اولها واخرها عنا يتواصلوا اللهم في والدينا والحمد كما ربنا صلاه اللهم فرح والدينا اللهم فرح فرح والدينا اللهم فرح والدي اللهم رزقنا اليومي اللهم رحمكم كما سعدتم كما كما أسعدنا برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونا كموحدانييا ولنبيك بعيسى وماء على ذلك الله اغفر لهم اللهم وعافهم واعف عنهم وعافر وعافر وعافر واكرم نزلاهم ووسع مدخلهم واغسلهم من بالماء والثلج والبرد ونقضي من الذنوب والخطايا كما ينقذ ثوب الأبيض من الدنس وجازه من حسنات السيئات عفو ووقفانا حتى يكون فيه بلدود العلحان مطمئنين وفيه بجودك وفردك سابقين وإلى على درجاتك بالغين برحمتك يا رحم سبحانك يا الله لم يتخذ ونادى ولم يكن لك شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكمّره تكبيرا سبحانك يا الله لا إله إلا الله kayna ilay Allahumma inna nasaluka tawaddana bika min ya Allahumma subhana al-Qur'an اللهم سبحانك بقولك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم سبحانك من نزل القرآن سبحانك من خلق الإنسان علم بيان اللهم إنا نسألك اجعلنا من, من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم إنك عفون تحب العفو فأفو عناه رحم إنك عفون تحب العفو فأفو عناه اللهم انك عفون تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين اقض ديننا للمدين واشف مرضانا واشف مرضانا وارضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شفاعهنا يا رب العالمين اللهم صل اللهم صلي على سيدنا الله سواك نعبد المسلمين في ذلكم اللهم الله إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم الله إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم الله اللهم الله الله صل نص وزراء الله الله صل نص وزراء هذاك وحذاك يا الهي وحذاك وحذاك Wa nisa inni Allahumma rahmatak min 'indik Allahumma anzil rahmataka min min أيتابهم ورامهم اللهم فتحك ونصرك المبين اللهم فتحك ونصرك المبين بإيمانك المؤمنين اللهم إن إخواننا في فلسطين قد مسّهم المأساة والضرا. سَتْقُلْ بَشَاءُ مَرَّا قَدْ مَسَّتْ الْبَشَاءُ وَالرَّحْ وَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الْمَصْ مِنْ كل مَكَانٍ وَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الْجُوعِ فِي كُلِّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَوَقْتٍ اللَّهُمَّ فَتْحَكَ لِعِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ يا عبادك المؤمنين في فرسلين اللهم واصرهم لتأييدك واكلان اللهم قرهم من ضعفهم اللهم أغني من فطرهم يا رب العالم اللهم عليك بعدوي فإنهم لا يعصيك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك بيد اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ولي المتقين وما دخول عشر أواخر من شهر رمضان الله مرصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين أضعه مرصره بتأهيدك وأكلهم برعايتك الذي لا تمنى التي لا تنام وفي الذي لا يضام برحمتك يا ذا الجلال اللهم عليك بعذابهم فإنهم لا يعذرونك اللهم عليك بعذابهم فإنهم لا يعذرونك اللهم عليك بسعيد اللهم عليك بسعيد اللهم عليك اللهم عليك بيسويل وعوانهم اللهم عليك بيسويل وعوانهم يا رب العالمين سنزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم سنزل الأقدام من تحت أقدامهم اللهم إنك أعطيتهم اللهم إنك أعطيتهم قوة اللهم إنك أعطيتهم قوة فصدق اللهم إنك آتيتهم سينة وأموالاً في الحياة الدنيا ومنان لذي المواسبينك وما نقمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اللهم انتقم لعدوهم اللهم انتقم لعدوهم يا رب العالمين Allahumma taqim bi ismaila wa awalihni ya umbal alameen Allahumma la tarfa' lahum huayah ve la tuhakkil luhum ıcayıp vasihim adada ve tulluhum يا ya allahül alemin ve la tawadh min maḥadan abada bḥalik wa kuwatik ya azizu yamatin amban amban amkub biman yamkubi Allahumma adhil khauf anna Allahumma adhil khauf anna ya rabal alamin khususan ikhwana al muslimina fi filastin ya rabal alamin Allahumma jaal Allahumma jaal hadhal balada indisiya baladan aaminatan mutmainna Allahumma jaal hadhal balada indisiya baladan aaminatan mutmainna بلغه الطيبات ورب الغفور يا, يا, غفور يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم ما سألناك فاعطنا وما دمنا وما قصرت عن عملنا فبلغنا حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مقصد ولا مقام اسأل الله واسط المبارك